بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعباب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبذ صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريع قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتقول الجبال وَلَا ولا يسأل حميم حميما يبصهونهم يود المجرم لو يفتي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤييه وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا نَضِي نَزَّاعَةٌ لِشَّوِي تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلِّي وَجَمَعَ فَأَوْعِي إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسفوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترأكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون